عد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 وَإِن تَدَعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّنَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَنُنْتَذِرُ إِنَّ لَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرور وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاب أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه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 ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء جعلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.